بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عفسنا ونسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مهد له ومن يمر فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم عليه وسلم في يوم الدين ما بعد وقفنا في كتاب منهج الانبياء في دعوه الله عند كلام شيخ لسان متيمي رحمه الله في نقاشه للرافضي الذي يزعم ويعظم الإمامة قال شيخ الإسلام بنتيمي رحمه الله فيما ينقله عنه مؤلف الوجه الخامس قوله يعني قول الرفغي وهي يعني الإمامة أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخدود في الجنان فيقال قال شيخ اسلام الديني رحمه الله فيقال من جعل هذا من أركان اليمان من جعل هذا من أركان اليمان إلا أهل الجهل والأهدان وسنتكلم إن شاء الله على ما ذكره من ذلك والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم والنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قد فسر الإيمان وذكر شعب شعبه ولم يذكر الله ولا رسول الإمامة في أركان الإيمان ففي الحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى ففي الحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة عربي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره والشر ولم يذكر الإمامة أين الإمامة؟ لا هي في الإسلام ولا هي في الإمام إذن من أين يقول الرافض إنا من أركان الإمام؟ كذب وبهزان فقال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن يراك وهذا الحديث متفق على صحته مترقى بالقبول أجمع أهل العلم بالنقل على صحته وقد أخرج أصحاب الصحيح من غيره فهو من متفق عليه من حديث أبي بريدة وفي أفراد مسلم من حديث ابن عمر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 فجعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الإمامة وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة ولم يذكر لهم شيئا من ذلك وما كان أحد أركان الإيمان لابد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان، فإذا علم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه يشترطه يشترطه عفّل إيمان على أن اشتراطه في الإيمان من أقوى لأهل البهتان، فإن قيل قد دخلت في عموم النص أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو دل عليها نص آخر. وقيل هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الإيمان فإن ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به كالشهادتين فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلو كانت الإمامة ركنا في الإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به لوجب أن يبينه أن يبينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا عاما قاطعا للعذر كما بين الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر فكيف نحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الذين دخلوا في في دينه أفواجا لم يشترق على أحد منهم في الإيمان الإيمان بالإيمامة لا مطلقا ولا معينا. أقول انتهى كلام شيخ الإسلام كلام واضح بين الأدلة القاطع من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على أن هذه الإمامة ليست من أركان الإسلام وليست من الأمور الأساسية التي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها أو يفترطها في الإيمان الشيخ يقول المؤلف لقد أطلت النفس نعم. لقد أطلت النفس في نقل كلام ثميت رحمه الله لإمامته وجلالته وثقة الناس بقوة فهمه للإسلام وعمقه واعتقادهم في إخلاصه. اثنين لتشابه دعوة المودودي ودعوى الراهدي، بل مع الأسف الشديد يرى القارئ أن دعوة المودودي أعظم. إذ الشيعي يقول إنها أهم المطالب في أحكام الدين، ولم يقل في أصول الدين. ويقول هي أحد أركان الإيمان أما المودود فقد جعلها مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها وجعل غاية الدين حق وجعلها غاية الدين الحقيقية وجعلها غاية المه... غاية مهمة الأنبياء كما سيأتي ثلاثة قصدي إسداء النصيحة لشباب المسلمين ليتمسكوا بهدي نبيهم ومن نصيحة لهم ألا يقارنوا بين الربيع والمودود بل يجب أن يرفعوا منزلة القرآن كلام ربهم وأن يرفعوا منزلة سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يقارنوا بينهما وبين كلام أحد من البشر مهما بلغ من المكان والمنزلة فآذا هو مقتضى الإيمان وبرهان صدقه شاء الله قد ومع ذلك جاء بعض الناس كذاك الرجل الذي أشار إليه الشيخ ربيع في المقدمة وأخذ يتهكم في نقل الشيخ وإطالته النفس في نقل كلام الوتيمية وقد رد عليه الشيخ في المقدمة كما مضى معنا ثم إن المؤلف عقد فصلا في نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة ويدلوا أدلتهم على وجوبها يعني إذا كانت الإمامة ليست كما يدعي الروافق وليست كما يدعي المنبودة إذن ما هي منزلتها في الدين ما هي منزلة الإمامة في الدين الشيخ عقل هذا الفصل لبيان هذه المسألة وهذا نتركه لدرسة إبن شاء الله